قال إن تسخر منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون فسوف تعلمون ما يأتيه عذاب يخزي ما يأتي عذابه يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفرت. قول نحمل فيها كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه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 في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين وسآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم قال لا عاصم اليوم من أمر الله لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهم الموج فكان من المبرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه ونادى نوح الرّبه فقال رب إن نبي من أهلي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 قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين